Walaupun Rahimnya, dan Keshifnya, ma'afin mereka dari kerugian mereka yang diampuni, dan Kami telah mengambil mereka dari siksaan, sehingga mereka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 وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويموت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أ إننا لم بعثون لقد أُعبدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأوليد